Tack ما بالك تطنيغام قلبان وانت رايك تلعب والعشوق تعبان يا مسكين ما بالك تطنيغام قلبان وانت رايك تلعب والعشوق تعبان بكاشي ما داني ومته والصعبان هل يرحم بالقه ام ندسم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 تملك الأركاظ ده الغرامي تحل ورحل السكان من مداين جوكي تملك الأركاظ اتماع على الذ النار لو كان وكان ابقى قلبي وقلبي ده الغرامي شركان لا يسلكني لا يطيب نكران بين شاهد جدني الجديموع وكران. لا يسلكني لا يقيد نكران بين شاهد جدني الجديموع وكران. إرعى قلبي ضمّل فالوبي بعكران وضمير الميل صاح أم. Det var jag. Det var jag. Det var jag. Det var jag. ازجي دور أسناع، أدا وش أفكاري، رب لي الجار ولم تمت زكينا. ازجي دور أسناع، رقى يصقل سمعي بهج كل رنا، إن تناز في الدنيا واللحوم في جنا. كامل والعشوك كاملان فش عجل الهامي فارج الزملان انت حسني كامل شوف وليد كاملان فش عجل الهامي فارج الزملان في منام بتكتل طبك العطلان والحجارة تتلت لو جليل وجابي رجلي بالحال النسيم يتردد عامل استنحاء من غلا وجابي رجلي النسيم يتردد عامل استنحاء من غلا وجابي رجلي النسيم يتردد عامل استنحاء